بسم الله الرحمن الرحيم حاملين تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين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 الله من السماء من رزق فأحيى به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق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 الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغم من فضله ولعلكم تشكون وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه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 أم حسب الذين جترحوا السيئات أن جعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء أم محيهم وممات ساء ما يحكم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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات إما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا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 ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، أَفَلَمْ تَكُنْ آياتُ تُتلى عليكم فاستكبرتم وكونتم قوما مجرمين. وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَالِ السَّاعَةُ إِنَّا ظُنُّوا إِلَّا ظُنُّوا وَمَا نَحْلُو بِمُسْتَيْقِنِينَ وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم نسيكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما أؤاكم النار وما لكم من نار